وكل ضلالة في النار نواصل إن شاء الله تعالى ونستمر بفضل منه وعون جل وعلا في تدارس كلام الله سبحانه وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير واليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الثامنة والخمسين بعد المئة نستمع إلى المقرر وبعد ذلك نقرأه ما يتعلق بتفسيره تفضل الشيخ عبيده أعوذ بالله من الشيطان مضوح. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وقت الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء به الأرض وما أنزل الله من السماء مما ماء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لَآيَاتٍ لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله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 بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كيريهم كي الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 نعم حسبك جزاك الله خير والبارك عليك قال المصنف جزاك الله وخير فيك عليك قال المصنف قال الله تعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال في سبب نزولها ثلاثة أقوال حدوى أن رجالا من الانصار ممن كان يهل بمناته في الجاهلية ومناته صنم كان بين مكة والمدينة قالوا يا رسول الله إن كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات فهل علينا من حرج أن نطوف بهما فنزلت هذه الآية رواه عروة عن عائشة والثاني أن المسلمين كانوا لا يطوفون بين الصفة والمروى لأنه كان على الصفة تماثيل وأصنام فنزلت هذه الآية رواه عكريمة عن ابن عباس وقال الشعبي كان وثن على الصفة يدعى إساف ويقال يساف تخفيفا، وهو إساف ونائلة، ووثن على المروى يدعى نائله، وكان أهل جاليت يسعون بينهما ويمسحونهما، فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهما، فنزلت هذه الآية. والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروى وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكره بين الصفا والمروى فهل علينا من حرج أن نطوف بينهما؟ فنزلت هذه الآية قروه الزهري وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن جماعة من أهل, من أهل العلم وقد قال الإمام في مسنده حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قلت أرأيت قلت لأعائشة قل عروة قلت لأعائشة رضي الله عنها قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما فقالت عائشة بس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما اولجها كانت ولا جناح عليه لا يطوف بهما ولكنها انما انزلت ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغيه التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من اهل لا يتحرجوا ان يطوف بين ان يطوف بالصفا والمروه فسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفة والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفى والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أي الطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين قال المصنف الصفة في اللغة الحجارة الصلب الصلدة التي تنبت شيئا ووجمع واحد صفات وصفاء مثل حصات وحصاء والمروى الحجارة اللينة وهذان الموضعان من شعائر الله أي من أعلام متعبداته وواحده الش وواحد الشعائر واحد الشعائر شعيرة والشعائر ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح قال والشعائر من شعرت بشيء إذا علمت به فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله شعائر الله قال والحج في اللغة القصد كذلك كل قاصد شيئا فقد اعتمره وحجه يعني والجناح أو, أو عفوا والجناح معذرة والجناح الإسم أخذ من جناح إذا مال وعدل وأصله من جناحي الطائر وأصله من جناحي الطائر وإنما اجتنب المسلمون الطوافة بينهما لمكان الوثن يعني هذا سبب تحرج عن الإسلام فقيل لهم إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما لأن المكان بنفسه مقدس ومبارك ومحل التعبد فأعلم الله عز وجل أنه لا جناح في التطوف بهما وأن من تطوع بذلك فإن الله شاكر عليم قوله تعالى فإن الله شاكر عليم يشكر سعي عبده ويثيبه على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحد ثوابه طبعا اسم الله الشاكر والشكور وهذا اسم الفاعل والفعول طبعا تجد في بعض كتب التفسير يقولون الشاكر يثيب بالأجر نحو ذلك وهذا متضمن في اسم الله الشاكر إن صدر من من عقيدته يثبت الله تعالى الصفات والأفعال فيفهم أنه أراد ضمن متضمن الإسم بحاجة. لكن التنريم هو أن بعض من يتكلم في أسماء الله الحسنى يعتمد التفسير اللغوية التي كتب بعض الأشاعر أو متأثرين مع المتكلمين عموما ويلاحظون في تفسير الأسماء معتقداتهم رسم معتقداتهم فيرصفون الدلالات في الأسماء على نحو ما تقرر عندهم في العقيدة فيقول الشاكر الذي يثيب أو إرادة الثواب طبعا الثواب عندهم يعني لا بأس أن تقولها لكن هذا ضمن الشاكر لكن الشاكر حقيقة اسم الله عز والشاكر كما تعرف العرب شكر الشيء شكر العمل أثنى عليه فربنا جل وعلا يثني على عبده يشكر سعي عبده بأن يثني عليه بالعمل، فهذا من الشكر، وكذلك يثيبه عليه، فبالقليل يكثره بفضله ورحمته، انتكو حسناتي ضعيفة، ويأتي باللذون أجرًا عظيمًا، هذا شكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال فأولئك كان سعيهم مشكورة، فالله يشكر سعي عبده، لذلك لماذا يتحرجون من هذا؟ لأنهم لا يؤمنون أن الله تبارك وتعالى ماذا لا يتكلب بمشيئته وقدرته، لأن منث لأن ثناء الله تعالى على عبده هذا يقضي بأن الله يتكلم ما تشاء فيثني على فلان ويثني على سعي فلان كما أنه سبحانه وبحمد إذا أحب عبدا تكلم فنادى جبريل وقال والمنادات بحرف حرف فقال إني أحب فلانا وكذلك أيضا جاء في الحديث فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وجاء أيضا أن أهل الذكر إذا تحلقوا للذكر باه الله بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي يذكرني وهذا كله بالقول بالكلام يعني فهذا يرجع إلى أن الله اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ما تشاء جل شلاله فلذلك نقول اسم الله الشاكر أن يثني على عبدي ويشكر صحي عبدي كما أنه يتضمن أنه يثيبه بذلك هذه فقط تنبيه خلي معك طيب قولوا تعالى إن الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب قال ابو صالح بن عباس نزلت يور اساء اليهود كتبوا ما انزل الله في التوراه من البينات والهدى فالبينات الحلال والحرام والحدود والفرائض والهدى نعت النبي صلى الله وسلم وصفته قال من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس قال مقاتل لبني اسرائيل وفي الكتاب قولان احدهما أنه التوراة اي بين الله تعالى الحلال والحرام ونعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهو قول ابن عباس والثاني التوراة هو الإنجيل قاله أولئك إشارة إلى الكاتمين يلعنهم الله قال ويلعنهم اللاعنون قال وفي اللاعنين أربعة أقوال أولئك يلعنهم الله طبعا نفس الأمر في اللعن أيضا انتبهوا اللعن تجد يفسرون يقول لك الطرد من رحمتي الله هذه لوثة أشعرية نفس ما قلنا في الشكر لما يقول ثواب طبعا لا نقول من قال بهذا صار أشعرية لكن انتبه أن بعضهم قد يعبر بشيء ضمن هذا موجود عند السلف لأنه هو أصلا يؤمن أن الله يتكلم مثل ما قلنا في الشكر كما أن الله يشكر بأن يثني على عبده بسعيه كذلك يلعن بالكلام سبحانه فلما نسمع اولئك يلعنهم الله أي أن ربنا يتكلم فيقول لعن, لعن فلانا هكذا يعني يلعن فلان ويلعن فلان هكذا بالكلام يعني ليس المراد اضطرد عن رحمة الله ويقول لك هو عقاب فسر اللعن بالعقاب هذا ضمن اللعن او لازم اللعن ان كل من لعن واذاك ربنا تبارك وتعالى قال لعنه الله في الشيطان قال لعنه الله بعد انطرده قال فخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها والله ف. المقصود أن اللعن أيضا يفسر بالطرد عن رحمة الله نقول اللعن هو الطرد عن رحمة الله هذا لازم اللعن أثر اللعن لكن حقيقة ربنا يلعن كما أنه يثني يلعن من يشاء ويثني أم من شاء هذه نقطة فامة يعني نترجع إلى عقيدتنا أن الله يتكلم بما شاء فيتكلم بما شاء أمرا يتكلم بما شاء نهيا يأمر كل كلامه أمر وكلامه نهي وهذا, و... وهذا ال... أنواع الكلام مختلفة متباينة ليست شيء أنواع كما يقول الجميع يعني عين الأمر عين النهي عين الخبر عين الاستفهام عين التقرير لا كل له دلالة يتكلم ربنا بالأمر ويتكلم بالنهي ويتكلم بالثناء على نفسه وعلى عبده فيثني على نفسه الحمد لله الذي له ما في السناء هذا ثناء على الله سبحانه. الله يثني على نفسه ويثني على عبده إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلاة الله على نبيه سناءه عليه في الملائي الأعلى صل الله عليه وسلم ويثمع على سأي عبده ويثيبه كما أنه سبحانه يلعن جل وعلا من شاء من خلقه عدلا ولا ومنه سبحانه وبحرده هذه نقطة تنجلها لذلك التفسير هذه الشائعة تأخذ من كثيراً كتاب غريب الحديث لابن الأثير كثير يعتمده لو تروح اللعنة ندت لعنة قل لعنة واضطرد الرحمة الله طب الرجل جهمي جلد معروف بالتجهم وحتى تتحنق على الحديث فهمت؟ وبالتالي مثل هذه تتصرب إلى بعض الناس ويقررها في الدروس ويظنها ليس فيها شيء وفعلا هي من الشرك الخفي أو البدع الخفية التي قد تخفى مآخذها على بعض الناس ويظن طرد على الرحمة الله طيب إبلي ستوريد وكذا ولعيد هذا لازم اللعنة, ده أثر اللعنة. لا شك كل من حقق تعله اللعنة صار مطرودا من الرحمة الله تعالى لكن ربنا بذاته سبحانه وبحمدي بنفسه يتكلم باللعن ويتكلم بالثناء لأنهم لما عطلوا صفات الله الاختيارية وأن الله يفعل ما يشاء صاروا يتصرفون مع هذه الأشياء بتحريف وردها إلى آثارها وملزومتها عموما كب اولاد اذا اليك يلعنهم الله حقيقه على الظاهريه ويلعنهم اللاعنون قال وفي اللاعنين اربعه اقوال احدو ان المراد بهم دواب الارض رواه البرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مجدعه كلمه طبعا جاء جسر النبي حاتم مرفوعا وقول قول مجدعه قال مجد يقولون انما منعنا منعنا قطره بذنوبكم فيلعنونهم والثاني أنهم المؤمنون قاله عبد الله بن مسعود والثالث أنهم الملائكة والمؤمنون قاله أبو العالي وقتل والرابع أنهم الجن والإنس وكل داب يعني هذا فيه تعمين قاله عطاء روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيصنع كل, في كل دابة غير الثقلين يعني صوته فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم حق تلعن على من؟ على الكاتمين ما أنظر الله من البينات ولودا فيلعنهم الله بنفسه ويلعنهم أهل اللعنة من دواب الأرض والجن والإنس والملاك والإيمان كلهم يلعنون قال قوله تعالى إلا الذين تابوا قال ابن مسعود إلا الذين تابوا من اليهود وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه وقد وقتاد يقول كما جاء في تفسير ابن جرير يقول أصلح ما بينهم وبين الله وبينوا الذي جاءهم من من الله ولم يكتموه ولم لم ولم يشهدوه يعني هو الآن هذه شرط توبه صاحب لكن هنا كيف وجه الدلالة الآية تكلمت امل كتم الحق تقول هو من باب أولى من تكلم بالباطل يعني في في الدلالة الأولى ولذا كحتجبها الإمام أحمد رحمه الله وجماعة السنة على توبة المبتدع أو صاحب الضلالة أو داعية البدعة أو داعية الكفر أن إذا تاب لا يكفي فقط أن يصحب بينه وبين نفسه ما قال إلا الذي نتاب وأصلحه قال وبيانه هذا الشرط الوثيق فإذا كان الكاتب للحق يجب عليه بيانه فمن باب أولا المتكلم بالباطل يجب عليه بيان أن هذا باطل وأن الحق فيما في غيره لذلك قال الا الذين تابوا و اصلحوا و بينوا فاولئك عليه سبحانه وتعالى وانا التواب الرحيم قال الله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال قول تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار قال انما شرط الموت على الكفر لانه حكمه يستقر بالموت عليه يعني احكام الكفر الاخرويه يقصد يعني تستقر, تستقر بالموت. ما تستقر بالموجب ما يحكم الكفر الاخروي دخول جهنم عيانا بالله فدخول جهنم مشروط بالموت على الكفر ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فهؤلاء أصحاب النار هم فيها هم فيها خالدون وكذلك مما يترتب أيضا من دخول النار يترتب عليه لزوم عدم المغفره لهذا الذنب والكفر قال الله عز وجل ان الذين ماتوا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلي يغفر الله فلن يغفر الله لهم وهذا معلوم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ثم قال أولئك عليهم لعنه الله تقدم والملائكة والناس اجمعين هنا قال فإنقيل فإنقيل طبعا هذا في فائدة أتكلم عليها أهل التفسير والفقه هو أنه من, مات على الكفر يجوز لعنه. من مات على الكفر من مات طبعا يجوز لعنه دلت الآية على هذا المعنى أوه. لأن اللعن قد يكون للحي وقد يكون للميت من الكفار واضح اللعن للميت الآية دلت على أنه الميت طبعا هو لعنه يتحقق بشهادة له بالنار واضح بصيغة اللعن أو تشهاد له بالنار تقول فبنان في النار بعينه لمات على الكفر وهو كذلك يتحقق بعدم الترحم عليه واستغفار له هذا كله مجنبة واعتقادا لأنه أنه لا يغفر الله لو ذنبه لأنك أنت لا تسأل الله ما لا يفعل ما قضى أنه لا يفعله ومما قضى ربنا أنه لا يفعله ماذا؟ أنه لا يغفر الشرك لا يغفر الشرك لمن أتى مشركا أو أتى بي الله عز وجل فهم هذه نقطة تنتبه لها قال كيف قال والناس أجمعين وأهل دينه لا يلعنونه يعني فيها تعميم قال المراد بالناس هاهنا المؤمنون قال ابن مسعود وقتد المقاتل فيكون على هذا من العام الذي يريد بالخاص يعني يلعنه أهل الإيمان واضح وقال ابو وقد وقتاد إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس ومن ومنكم تفسر لعنة الناس على أنهم قلدوه على كفره وضح فأضله من حو ذلك كلما دخلت أمة لعنت أختها سأل الله العافية وكذلك أيضا بعضهم حملها من باب أن الأخ لا يوم إذن بعضهم لبعض العدو فيعاد كل كافر كافر لآخر يعني في كل يلعن بعضهم بعضا طيب قال والناس نعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها قوله تعالى في خالدين فيها في هائل كناية أنها تعود إلى اللعنة قال قال قال ابن مسعود ومقاتف وضح اللعنة يا جهنم فهي من, من لعنة الله تبارك وتعالى قال ولهم ينظرون ولهم ينظرون طبعا للإنظار والإنهال ولهم ينظرون يعني من الإنهال يعني لا يمهلون اينا؟ لا يمهلون يمهلون بماذا جماعة قرآن فسر بعض وبعضا عدم الإمهال للكفار مما في به في القرآن أنه لا يمهل يعتذر لأن حكم الله عز وجل عليه بالنار هذا حكم لا يؤخر ولا يغير ولا يعقب في الكافر يعني أما في المواحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا كربنا قال إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك فما دون ذلك إذا شاء ربنا عذب وإذا شاء عفاء سبحانه بمن لئه أما الكفر فإنه حكم بات إذا لقي الله به يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك لي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة يعني هذا مما يرجى للموحد لكن الشرك الأكبر والكفر الأكبر فهو حكم من الله تعالى أنبأ نبيه في الدنيا فصدقنا وفي الآخر ينفذ إذن من لقي الله كافر يهودي نصراني أي من كفرية ومات عليها مباشر جهنم طيب ما معنى ولهم ينظرون يعني لا يمهل هل أن يعتذر؟ أنا كنت جاهل ما كنت أدري ما كنت أعرف ما تعلمت ما كذا ما لا يمهل هل أن يعتذر؟ ذات ربنا في النداء الوحيد في القرآن الذي نادى الله تعالى به أهل الكفر هو في سوره التحريم ماذا قال ربنا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ويقول ربنا سبحانه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ابن عباس يتصير بحاتب يقول ولا هم يؤخرون يعني لا يؤخر عن جهنم في الدخول لأن الممكن المواحد يحاسب وقد يكون له حسنات ماحيات وشفاعات وكذا يعني هذا أمر الله سبحانه أما الكافر لا يؤخر ولا ينظر ولا يمهل ولا يمهل ليعتذر أو يبدي عذرا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أفان الله ويقر فهذه مهمة جدا ثم قال ربنا تعالى وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طبعا نحن تكلمنا عن بحث قد قام به بعض الإخوة الزامة الله خير نسألت نواقض الإسلام التي ذكرت في خبر بني إسرائيل الآن سنأخذ موضوع آخر لعل بعض الإخوة ينشط لجمعي وهي أصول الإيمان في سورة البقرة تعرف أصول الإيمان الستة التي بدأت في فاتحة السورة في صفة عباد الله المتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فسر الغيب باركان الإيمان السجل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشره هذه السورة سبحان الله من أيضا من ذلك فسطات القرآن يعني الفسطات هو الجامع مثل ما تقول عاصمة الدولة يعني فالفسطات وال المتوسط في كل شيء الجامع لكل شيء فهي فسطات القرآن فمن بسطته هذه الصورة واضح فمنا بسطته ما يتعلق فمن بسطته ما يتعلق بباب شعب الإيمان واضح فمن بسطته ما يتعلق بباب شعب الإيمان لحظة فقط قلت ومما بسطت هذه الصورة أن بسطت هذه الكلية المجملة يعني يؤمنون بالغيب فسرته الصورة ما معنى الإيمان بالغيب ففسرت الإيمان بالله في رويته في ألوهيته وفي أسمائه وصفته وفسرت الايمان بالكتب وبالرسل يعني سنقف مع بعض الآيات إن شاء الله تعالى وننبه إليه لعل بعض الأخوة يرشط لجمعه كأصول الإيمان في صورة البقرة نتكلمنا قبل نواقض الإسلام وبيان حقيقة الدين الإسلام ونواقضه في قصص من إسرائيل من الآية الأربعين للآية مئة وارمعين الآن سنتكلم عن أصول الإيمان السته واضح وإن كان سبق معنا كثير من هذا لكن نحن فقط كل ما نأخذ وجها مفصلا أكثر ننبه إليه هذا بيان التوحيد وإن كان نبه إلى قضية الشرك في أول السورة في أول أمر عمود ربكم في أول نهي فلا تجعلوا لله اندادا هذا الأصل هذا أصل التوحيد وهذا أصل الشرك أصدر التوحيد إفراد الله بالعبادة التوحيد عبادة يعني. ويتضمن توحيد الله بالمعرفة والربوبية والشرك أصله اتخاذ الند مع الله في في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو إلهيتي تبارك بي هنا ربنا قال وإلهكم إله واحد طيب قال ابن عباس إن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه فنزلت هذه نعم فنزلت هذه الآية وسورة الإخلاص هذا ذكر في سبب النزول سورة الإخلاص واضحة في بيان التوحيد سورة الإخلاص واضحة في بيان التوحيد طبعا هذا التفسير ذكره النبي حاتم. كلام بن عباس ذكره من نبيحات him نزلت سورة الإخلاص في توحيد المعرفة وهنا ذكر ربنا أولوهيته وإلهه قال والإله بمعنى المعبود بمعنى المعبود الحق وضع قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طبعا هذا تفسير لكلمة التوحيد وضع أن الوحدانية هي إفراد الله بالعباده لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقول لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى هذا معلوم طيب قال إن في خلق السماوات والأرض الآن هذه حجج التوحيد واضح هذا الأصل الأول بيان قاعدة التوحيد فرض الله بالإلهية إلهكم يا هوا اله الا الله ورحمن ورحيم ثم قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض يعني هذه كدلائل على التوحيد انتبه هنا وانا قلت مرات في غير هذه المناسبة أن من أعظم من أعظم الأمور التي ينبغي هاصل طلب العقيدة أن يتعلمها وأن يتفقها فيها دائما على مد الأنفاس وهو تدبر الخطاب القرآني في العقيده يعني كيف يعني يتكلم ربنا في كتابه عن العقيدة بسالة اعتقال يعني لأن امتأتيت للغاية انظر كيف حجة التوحيد واضح نتكلم كثيرا في مسألة حجة التوحيد ومعلومة إجمالها لكن انظر القرآن في بيان دلائل التوحيد لا يعني وإلهكم إلى الموعد ذي كليه يعني كما يقال محكمه هذا قاعدة الدين وأساسه ولذا قال كعب الأحبار رحمه الله اسست السماوة في على قل هو الله احد وفي قول إليه تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا قال أبو العالية أسس الدين على الإخلاص إذا هذا أساس الدين وإلهكم إلى الموعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طيب هذه الأساس الذي ينبني عليه كل ما جاء بعده هذا الأساس حججه من أثر الحجج طيب تعال نسمع حجج التوحيد يقول ربنا سبحانه إن في خلق السماوات والأرض إذا هنا ذكر الدليل الدال على حجة التوحيد وضعنا حجة التوحيد في إدراك حسن بالأقل والفطرة ففطرة الإنسان التي فطر عليها إذا لم تحرف بقدر الله تدرك حسن التوحيد وعقل الإنسان الذي آتاه ربنا وركب في عقله التمييز يميز حسنة التوحيد وهداياته ثم الآن مقامات الاحتجاج بالأدلة الأفقية والنفسية التي يراها العبد في محوله من دلائل هي كل الاستثارج. هذا الأمر في منفسدة فطرته أن يتأمل فيما غفل عقله عن التمييز فأغلق بالتقليد الفاسد أن يرجع ويتدبر وإذا احتم الآية لآيات لقوم يعقلون طيب. إن في خلق السماوات والأرض. هذه أول الحجج. إن في خلق السماوات الأرض قال قولوا إن في خلق السماوات الأرض في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحد وأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا يعني جبل الصفا إن كنت صادقا فنزلت هذه الآية حكاها السدع بن مسعود بن عباس والثاني أنهم قالوا أنسب لنا ربك وصفه فنزلت وإلهكم إله واحد قالوا فأرنا آية هذا من تعنق المشركين فقالوا أي كفار قريش قالوا فأرنا آية ذلك وضع فنزلت إن في خلق السماوات الأرض إلى قوله رواه ابو صالح ابن عباس والثالث أنه لما نزلت وإلهكم إله واحد قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد فنزلت هذه الآية قاله عطاء وهذا رواه ابن جرير الطبري في التفسير النبي حاجب طيب هذا ثلاث أقوال في نزول الآية طيب إذن قوله تعالى أول آيات إن في خلق السماوات والأرض ثم قال ربنا سبحانه واختلاف الليل والنهار هذه كلها واضحة تعاقبات الليل والنهار الآية الثانية والفلك الثالث الآن والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس يعني في خلق السماوات والأرض هذا الآية العظمى يعني التي يراها الناس في الآيات المرئية هي خلق سماوات في الأرض فيما يشاهده الإنسان في خلق هذا العالم وهذا الكون مما يراه السماء فوقه والأرض تحته. بما فيهما يعني هذه من آيات الله العظمى واختلاف الليل والنهار أي فيهما أي في السماوات والفلك التي تجري في البحر الغزير وفي الأرض بما ينفع الناس يعني في عايشهم وما أنزل الله أيضا يدخل في هذا وذي ما موصوله وما أنزل الله من السماء من فاحيا به الارض بعد موته هذا المطر اذا حجه 2 3 4 الخامسه قال وبث فيه أو فيها عفوا من كل دابه وبث فيها من كل دابة. قال هنا بث اي فرق بث بمعنى فرق وأصل البث النشر يعني قال التصريف الرياح هذه الآية الخامسة إذا خلق سماء الأرض آية و يعني آية يعني حجة على التوحيد يعني لو شخص موجود المثال اللي ذكروه دائما الجماعة الإعذار لو واحد موجود في في غابات الأمازون ولا في تنطنبوكت ولا في صحراء أفريقيا الكبرى ولا في تنزانيا ولا في أي مكان مع البهائم ما رأى إلا سماء الأرض هذه حجة على التوحيد عليه تسقط اعذاره هذه تسقط اعذاره في الربوبيه لو انحت في الاولويه لو أشرك في الصفات لو نفع اصلها الظاهر مجرد سبب أرض حجه في توحيد الله اكبر الايه الثانيه اختلاف الليل والنهار فقط شيء كلام الحسن جميل جدا اختلاف الليل والنهار الليل ياتي والنهار يذهب ياتي النهار ويذهب الليل هذه فقط لو لم يرى الا هذه فلم لكان محجوجا في باب التوحيد تخيل الثالثة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واضح ولذلك حجة التوحيد إذا تأملت في الحجج العامة ليراه كل الناس الكبير الصغير الأعرابي الكبير في السن الشيخ المرأة مثل سمات أرض الليل والنار وفي حجج خاصة يعني من ركب البحر أو رأاه أو تأمله والفلك أو سمع به يفهم سفينة تكتمش في بحر فسيح والناس تذهب وتأتي وكذا طيب وإذا كتب في القرآن من آياته ومن آياته ان ترى الفلء ومن آياته ومن آياته نعم في صورة الشورى لعل بعضكم يذكرنا بال آه بالآية آه في قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أيضا في باب الحجج أيضا ومن, ومن آيات الجواري في البحر كالأعلان هذه من آيات الله على التوحيد وأنه محجوز يشأ يسكن الريح فيضلنا رواقة على الله إن في ذلك آيات لكل صبر شكر وهذا كذا كك البحر يعني كثير احتياج بالفلك فيها هذه الثالثة ثالثة أو الثالثة الرابعة وما أنزل الله من سرنا يعني لو واحد ما رأى من آيات الله إلا المطر لو قدر يعني لم يرى من آيات الله إلا المطر فحسب لكان حججا عليه واضح كان حجة عليه سبحان الله كيف إذا اجتمعت كلها قال وبث فيها من كل دابة فرق نشر فيها من كل دابة وضع وبث فيها من كل دابة يعني فرق فيها من أنواع الدواب وأجناس المخلوقات قال وتصريف الرياح على السادسة تصريف الرياح قال ومعنى تصريف الرياح تقلبها شمالا ومرة وجنوبا مرة ودبورا أخرى وعذابا ورحمة رياح آية آية طيب قال والسحاب المسخرين أي المدلل وضع المسخر بين السماء والأرض السحاب المسخر بين السماء والأرض يعني المذلل مسخر بقدرة الله وأمره سبحانه وتعالى قال في هذه السبع كلها خلق سمت أرض واحد خبتي الليل النهار سنين فلك تجري في البحر بما ينفع الناس ثلاثة وما أنزل الله من السماء ما أربعة فأحيى بالارض بعد موتها وبث في من وبث فيها من كل داب هذه الخامسة صرف الرياح السادس سحاب المصخر السابع بين السماء والأرض هذه الحجج السبع لأيات يعني قال هنا علام الآية العلام يعني علامات أو قل دلالات لا يعني المعنى واحد لقوم يعقلون لقوم يعقلون لم يقل لقوم يؤمنون يعني ليست هذه هذه يكفي أن تكون عاقلا فقط لا يشترط أن تكون مسلما هذه لا يشترط لها الإسلامي تفهم هذا مجرد تكون عاقل ترى خلق السماوات والأرض ترى اختلاف الليل والنهار ترى الفلك تجني في البحر بما ينفع الناس ترى ما أنزل الله من السماء مما باحية بالأرض بعد موتها ترى تفريق الله لأجناس الدواب في والأرض وأنواع كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطء إلى خيري. واضح أجناس الدواب وفرق تصريف الرياح يمينا وشمالا وبالفصول والأنحاء والسحاب المسخرة هذه سبع آيات مجرد أن ترى الواحدة منها كيف لو اجتمعت هذه تكفي وحدها للعاقل أن يميز حسن التوحيد واتباعه ولزوم اتباعه لذلك هذه تسقط العذر عند هذه السنة والجماعة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لذلك الواحد يقول طيب حجة القرآن نقول هذه حجة زائدة يعني زيادة في الإعذار لأن بها يتحقق العذاب ويتنزل أما مجرد الإنسان يرى هذه الايات هذا مستحق يعاقب إن لو عاقبه الله لعاقبه وهو غير ظالم الله لكنه من كمال رحمته وفضله إلى عبيده لم يحقق لهم العذاب إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإذا قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ترى مستحقين للعذاب لأن التوحيد أظهر شيء أظهر شيء أظهر من وجودك أنت كإنسان ما تشك في نفسك أنك موجود بيديك وريدك ترى التوحيد أظهر يعني كما يقول قتادة لو نظرت إلى لين مفاصلك لعلمت أنك خلقت العبادة أيات هذه كثيرة في القرآن حجج التوحيد في هذا المقام فهذه مسكطة للمعاذير عند أهل الحديث أو عند أهل القبلة عموما تسكط المعاذير يعني أي واحد سيعتذر بعذر يرفع وصف الذم والتقبيح على نفسه في مخالفة التوحيد لا يعذر لا يعذر واضح طيب إذا نظرت تقرير الحج مائين لأيات يعقلون ثم قال المصنف ذكر أثر الحسن البصري أثر من جدا في تحقيق ما كنا نتكلم فيه قال بإسناده إلى ابن الدنيا واضح أثر موجود في كتاب ابن الدنيا المطر والبرق ويستدعي اليه قال وستاد صحيح قال حدثني هارون قال حدثني عفان عن مبارك بن فضاله قال سمعت الحسن يقول كانوا يقولون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق رب لحادثه طب المحادثه تشوفه يقولك طريقه السلف أن الحدوث يطلقونه في أفعال الرب عكس الجهنية يقول لك لا تحله الحوادث لأن الحوادث لا تحل إلا الأجسام قبحكم الله من زنادق هذا المعقول بل السفة الكلام الفلسفي هذا دين أرسطو هذا دين أرسطو أما دين المرسلين لا يصفون هذا الصحابة أعلم الخلق بعد الأنبياء بالتوحيد يطلقون هذا المعنى المحادثة يعني أن الله يفعل ويفعل ويفعل ويفعل, ويفعل. يفعل ما تشاء وتجدد الأفعال هذه ما فيها إشكال لكنهم عندهم المحادثة يعني الحادث مخلوق وهذا اصطلاح باطل إطلاقا يعني قال انتبه لو كان لهذا الخلق رب لحادثة يعني لو كان الخلق دائم ليل دائم نهار دائم فهمت لسأل الشاك في الله الملحد يقول لو كان لهذا الكون رب يحادثه أو لحادثة وإن الله قد حادثة شوف وصف الله يعني حادث يعني فعل أفعالا متغايرا متجددة في وفعل ما هو الفعل قال قد حدث بما ترون من الآيات إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين هذا النهار وجعل فيها معاشا في الأرض وصراجا وهاجا ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا وإذا شاء بنى بناءا جعل فيه المطر والبرق والرعد والصدائق ما شاء وإذا شاء صرف ذلك وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس يقرقف يقال أخذته قرقفة أو قفاء، يجوز الوجهان بمعنى ارتعد من البرد كما يقول ابن السكيت يعني ارتعد من البرد هذه القرقفة تسمعها وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ انفس الناس ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما ترون طبعا إذا أيضا عن الملحق نعم يقول لك ما في رب موجود للداري ولا لرب الأمر والطبيعة ترى هذا التصريف هذه المحادثة كما يقول الحسن البصري نعم هذه موجبة وموقنة لمن تبصر واعتبر أن لهذا الكون ربا يحادثه. قال يعلم الناس ان لهذا الخط ربًا يحدث بما ترون من الايات كذلك اذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالاخره هذه حجه الله تبارك وتعالى الواضحه اذا الذي سبح حجج للعقلاء سبح حجج للعقلاء طيب قالوا تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله بعد ما قرر لنا بالأدلة الظاهرة الباهرة الواضحة الجلية للعقلاء مقام التوحيد يقول ربنا ومن الناس من يتخذ يعني يوجد من الناس طبعا الناس هذا كثير ليس من الناس تبعيض هنا جنسنا جنس من للجنس ليست للتبعيض ليس بعض الناس لا كثير من الناس من جنس هؤلاء الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله. قال المصنف قوله تعالى ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادا في الأنداد قولا تقدنا في أول الصورة. وتكلمنا عن الأنداد مع الأمثال والأشبه والنظارات في أول الصورة. وفي قوله يحبونهم كحب الله. إذا يتخذونهم أندادا ويحبونهم. طيب اتخاذ الأنداد عام قد يكون بالقول، قد يكون بالاعتقاد، قد يكون بالعمل. يكون بالقول كدعاء غير الله. ومنه الاستغاثة بغير الله يا فلان يا تيجاني يا جيلاني يا حسين يا علي يا فاطمة يا زهره هذا شرك بالله شرك أكبر واضح هذا اتخاذ ضد مع الله يقول لك أنا ما اعتقد في فاطمة تخلق معنى الرافض يقول الآن علي يخلق إما تفويض إما مباشرة لكن بعض يقول لك ما اعتقد في هذا الولي أنه يخلق لكن فيه سر هذا السر ينجي غوث ونادعى تقدّ المشركين، لأن المشرك هو مقرب الربوبية. تقدم المعني واضح لما قال ربنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنكم تعلمون أنه هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء مينا. إذا نقرّر بفعل الربوبية في الجملة هم يقرّون بها. الشبه اللي دخلت هي التوسط والنقطة هنا في قضية التوسط هي شبه يعني شرك فيها سابق قبل. قبل العرب لأن العرب كما هو معلوم جاءوا من عمر بن لحي الشرك لكن وجد هذا المعنى في بعض أدعية أفلاطون شوف ديلك الشرك بن يا الشيخ في أدعي بعض أدعية أفلاطون أو بعض مناجات أفلاطون التي عربت عربها حنين بن إسحاق وذره من النصارى وهذه بعدين أثرت في النصارى وأثرت في اليهود وأثرت بعدين في إخوان الصفا ستة اللي تقوا مع بعض بعض المجانين وألفوا رسائل ومنهم بدأ الشرك في الأمة يعني لهم أثروا على الرافضة طبعا انهم بنوا المشاهد وعظموها وعطلوا المساجد بعدين لما ترجم الغزالي في القرن السادس لما أخذ رسائل إخوان الصفا وفهم بها الدين طبعا هذا كانت أول تقرير لبسأل شرك الوسائط فهي علم الدين وفي مسألة الولاية قرر مسألة شرك الوسائط الفكرة ما هي مبدأت من أفلاطون أفلاطون يقول في بعض أدعيتي التي حفظت أو مناجاتي الشركية شيطاني يقول في معنى كلامي أنني أنا أناجي طبعا هو سغب لغة فلسفية لا نريد أن نقولها ولا تهمنا لكن معنى كلامه أنني أناجي سببا للعله طبعا يسمونه تعالى الله عما يقولون سمون العله الأولى فيقولون أناجي السبب ليحرك العلة الأولى يعني أنا أناجي هذا ليخبر يعني أسيب الواسطة هذه الشفعة هذا أقوله يقول له فهذه الفكرة موجودة إخوان الصفقة قالوها وقراروها في رسائلهم طبعاً هم اجتمعوا على حسن الخلق وتصفية النفس وعدم الأبهار وأنهم يتفقوا على كل شيء وجعلوا الدين أساسه الخلق الحسن شوف. بعدين ماذا قالوا في ضمن الرسائل قالوا أنه لابد لك من واسطة بينك وبين الله عز وجل كما قاسوا واسطة البلاغ على واسطة الدعاء قالوا كما أنك لابد لك من واسطة بلاغ لمن الرسل واضح أو بشيرون منذرون بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى العجز الله على عباده كذلك لابد لك من واسطة في السؤال لابد لك من واسطة في التشفع فكان هذا أول تأصيل شرك الله المقصود إنه هذا بعد دخل الغزالي وبعد شاعر لذلك يشيع في الشعراء ما بعد بأ الغزالي لا ترى شعريا إله إلا قبورين هذا السبب يعني قبل ذلك مثلًا تأتي إلى بالحسن ولا الباق اللاني ولا البالي ما تجد عندهم شرك الوصاية ظاهر تجد شرك التعطيل مليئين بالكلام وخزع بالات الفلسفة لكن بعدين صار شيئان يقتلني فلا ينفصلان أشعري صوفي قبوري لا تكاد بعد الغزالي لا تكاد تفصل بينهم كل من جاء بعد الغزالي إلا فئات لا تكاد تذكر الحكم للأغلب تجد أشعري العقيدة معطل في صفات الرب ويقرر المعقول الكلامي الأشعري وفي باب السلوك والتعبد والزهد طبعا بيتعلق بأعمال القلوب نحو ذلك تجد عنده وضع الشاطحات يقرر شيء توصاعد شيء من الشفاعة شيء من التوسل من التوسط نحو ذلك هذا الذي ذكرناه الآن انظر إذا الواحد لما يقول يا فلان ولا يعي اللان هو يقولها إما لو احتمالان أو حالان كلهم كفر إما أن يقول يا زهراء يا حسين يا فلان من باب أنه هو يغيثه بنفسه وهذا شرك واضح لأن هذا الحال والمقام لا يغيث فيه إلا الله كمن ضل في البحر أو تاه في الدروب أو نزل به من البلاء ونزل ويستغيث بهؤلاء وإما أن يقول لا أنا لا أريد منه لكن أريد به أريد به. واضح عليك التوسط وهذا هو شرك الشفاء ولذلك العرب وقع لهم شبه في الثاني الأول كان عندهم واضح واضح أنك تأتي وتصرف عبادة لهؤلاء كانوا واضح عندهم لكن النقطة التي جادلوا فيها وتعجبوا منها أن كيف يقفر من عبد للتزلف هو لا يعبّد هؤلاء لذواته، إنما يعبدهم ليقربوه أو يسألهم ليقربوه، يتشفع بهم ليقربوه. فكيف يكون مشركًا؟ هذا النوع هو الذي حدث فيه شبه العظيمة في في في في جميع الأقوام الذين ألحدو وأشركوا، وحصل في أيضًا شبه بعد ذلك لما حدث الشرك. لذلك تجد كثير ممن يقرر وصول الشرك في زماننا. من القبورية والخرافيين يقولون لماذا يكفر هذا لا يريد من هذا يريد بي يعني بالسبب يعني نقولك الأول شرك والثاني شرك كلاهما شرك في القرآن فلذلك اتخاذ الأنداد مع الله إما يكون بالقوم إما يكون بالاعتقاد يعتقد فيه انه يصيبه بما لا يقدر عليه الله أنه يسمى خوف السرخ خوف الباطن يعني. يعني يضره بشيء لا يصله به إلا الله سبحانه وتعالى إما ضرر من نفسه نفس دي ما استحضر قاعدة إما ضرر من نفسه يقولك هو يضرني من جالس في مشهد وكذا يقولك آه ممكن يصيبني بعماء أو كذا هذا مشرك طيب يقولك لا لا هو ليس هو الذي يصيبني ولكن بركته تتوسط عند الله فيصيبني هذا مشرك في يعني شفت القضية إما اعتقاد إما عمل يذبع لغير الله مباشرة وهذا لا نسأله عن نطقه ولا عنه هو ممكن يذبح ويقول بسم الله هو يذبح الأوزان تقربا وما أهله به لغير الله وممكن يقول بسم فلان كمن نصار يصرحون وممكن يقول بسم الله وأريد ما عند الله شوف بسم الله وأريد ما عند الله نريد الله عز وجل أذبح لله لا لا أذبح للوثن لكن أريد في لما يأخذ الذبيحة إلى بقعة من بقاع الأولياء اسمه أو يقص ونحو ذلك يقول أرجو ببركة البقعة ثوابا عند الله يعني يتوسط بنفس بقعة الولي هذا مشرك في هذا مشرك في لذلك شرك الأنداد هكذا تفهمون إما يكون من أو بي من يعني منه بي اي به كلاهما شرك في مقام السؤال في مقام الدعاء في مقام الاستغاثة في مقام الذبح في مقام النذر ايضا ممكن واحد ينظر لله يصنع صني الطعام وهذه وجدته قبورين عايشوا جيداً، يعني في بعض الناس يذبح ذبايح، ويسمع طعام، ليوقف أوقاف، وشموه وزيته وكسوه وكذا لبعض الأضريح. من باب النظر، ماذا يقول؟ يقول إن شاف الله مريضي، إن عاف الله ابني، إن قدر الله لي هذه حاجة لأكسو قبر ضريح فلان. شوفوا يعلق الأمر بالله، هو الذي يشفي. لكن لماذا يكسوا الضريح؟ يقول هذا الضريح باركة الوسطة في تحقق الدعاء وهو أنني أريد ماذا؟ أن يشفي الله مريضه لذلك الربط من العقد والوفاء يعني أنه ماذا؟ يعقد النذر أيه؟ يعقد النذر أن يكون لله عز وجل في حصول المطلوب لكن هذا حصول المطلوب وماذا يصنع؟ يعلم أنه طبعا هذا عقيد قبورية أن حصول المطلوب يرون أنه يحصل إذا كان من جهة الصالحين أثرع يعني يقول أنا لو سألت الله بنفسي أنا صاحب ذنوب ما لي قدر، لكن آتي إلى أهل الله وأحباب الله فهؤلاء لو أني أكرمتهم الله سيكرمني بجواب نوالي ويعطيني سؤالي فهذا هذا عقيدة قبولية تقرر تدرس الكتب والناس تفهمها وهذا الحال هذا الحال عند عموم الطرق الصوفية الخرافية والقبولية أيضا من الرافض الأنجاس الأرجاس فانت القصة كيف؟ فبالتالي كلاهما شرك إذا القرآن يقول ومن الناس يعني بعد ظهور حجة التوعيد في المقامات التي ذكرنا أنك أنت هل هذا الولي خلق سماوات الأرض انظر السماوات وانظر لهذا الولي ماذا يكون هذا هذا رمة تحت الأرض بسجون بحبوس مرهون فإن في خلق سماوات الأرض تسقط عذرك اختلاف الليل والنهار تسقط ولذلك بعضهم صار يضفي وهذا عام كثير جدا في طرق صوفية المتأخرة المعاصرة يضفي على أوليائه وأقطابه وأنجاده أوصاف الربوية يقول لك الولي فلان يملك القطر والولي الفلاني عنده مفاتيح الجنة والنار والولي العلاني يفعل ويفعل وقل لك سر الله وطيبعه كيف يقول لك بابا كرانة أطاه الله كرام يحيي الموتى أطاه الله كرام ينزل المطر أطاه الله كرام يدبر أمر السمات والأرض ترى هذا شيك فاق شركة أبي جال وأبي لهب في جنسه في الربوية يعني هذه المعاني من ما كان أبو جال عنده فيشكال ولا أبو لهب ولا صناديدة قريش وإمة الكفر فيهم لذلك صاروا يطفون عليهم الربوية يعني قصت أنه أريدوا به هذه فاتت لا صار الآن يقول شوف هذا به هذا الشو الواسطة نفسها هي ليس فقط تملك الإجابة بل تملك أفعال الربوية الله أعطاه ذلك وحقيقة هذا الكلام يعني باب طويل جدا بسطه لكن أريد أنا أقول لك أن توصيف الشرك في زماننا يحتاج إلى تحرير كثير من الناس يقصر الشرك فيقصر عنده ماذا مسألة فساد والحقية يظن الشرك هذا حتى بعضه صار يلعب يعني الشيطان يلعب به طبعا في معاني الشرك كبخارس طالع نيري وأراضي يضبط العبادة يضبط الشرك والأفعال المحتملة طبعا هذا كله مبني على الجهل بالنصوص وقع العرب الجليلية وبحقائق الآثار في تفسير الآن. الإمام الذي كان على أكفر الله بياوله أهل إشراق. إذا ومن الناس من يتخذ من دون لي أندادا. بعدين ماذا قال ربنا؟ يحبونهم كحب الله. هنا قال يحبونهم كحب الله معناه يحبونهم كحب الذين آمنوا لله. حب الذين آمنوا لله يعني أفرطوا في ذلك إفراد كبير في محبتهم. قال هذا قول ابن عباس وعكريم وابن العالي وابن مقاتل. نوف الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ربنا قال يحبون كحب بالله إذن هذا التعلق تعلق خفي نعم يظهر على الألسون لكنه في تلازم أنا أريد تصل لهذه الحقيقة أنه أي اتخاذ للأنداد مع الله باللسان أو بالاعتقاد أي بالجنان أو بالجوارح والأركان فهذا متلازم مع التعلق في القلب والمحبة فرق بين اللزوم والشرط يعني نحن لما نسمع شخص يقول مثلا في يعني كما يقال في شدة المصيبة وعظيم اللأواء شوف شوف شوف حال الإنسان الكافر الأول وإذا مس الإنسان الضرمانة تعربة باشر هو مشرك هذا اللي يتكلم عن القرآن جنس الإنسان الكافر هنا وإذا مس الإنسان ضر دعانا جنبه أو قائما أو قاعدة صابه ضر دعاه الله على جنب أو كالقائم أقول لقاعد يدعو الله ينيب إلى ربه دع ربه منيبا إليه الإنبيت يعني يعني تفرق من الحول والقوة منيبا إلى مخلص فهمت فالمقصود إنه بعض الناس بيكون في عز المصيبة في شدة الوطعه يقول يا حسين يا علي يا زهراء يا عبد القادر يا علي يا كذا ويا بدوي يا دسوقي يا جيلاني أي اسم من الأسماء ينادي ويهتف بها هنا أنت في فهمك للقرآن وأنا قلت الخطاب القرآني العقلي يحتاج تدبر أي واحد في هذه الحالة تجزم بالإيمان المغلظة أنه يحبه في قلبه نقول لي واحد لي يعني واضحة نقول لا في بعض الناس يلعبوا بالموضوع يعني ممكن يقول لك لكنه ودعا ممكن ليس في قلبه شيء فقط جرت على لسانه لا انت غلطان. القرآن يقول قوم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله المحبة هذه متلازمه مع اتخاذ الأنداد يعني كل شرك وراء محبة واذاك من فقه مجاهد في تفسير قول الله تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال ولا تحب معه غيره. يعني يعني من أنواع الشرك ليش مجاهد راح الحب؟ إن هذه الحب موجودة في كل أنواع الشرك. سواء كان شرك طاعة، سواء كان شرك عبادة، سواء كان شرك شفاعة وتوسط. دائما محبة المتعلق بالمشرك به حاضر في نفس المشرك لازم. هذا لكن ليس شرط يبي معنا نحن ليس شرط أن لكي نكفره لما يستغيث بالحسين ولا بغيره ليس شرطا لكي نكفره وأن يحبه لكن نقول هذا لازم لذلك ربنا قال ومرت معنا السورة أو الآية وَأُشْرِبُوا مع أنه مصرف أعمال ظاهرة عكوف وطوف وَأُشْرِبُوا في قلوبهم الْعِجْلَ بكفرهم قال السلف أُشْرِبُ إيش؟ حبه إذن كالفوا بالعجل تعلقوا به وهكذا كل زاف كل طائف كل ذابح كل مستغيث، كل داعٍ، كل ساجد، كل شد للرحال إلى الطواغيت المعبودة من دون الله كل من هتف وناجى ونادى واستغاث بالطواغيت المعبودة من دون الله والأولياء الصالحين في غيبتهم ومماتهم فاعلم ان وراء هذا النداء والهجاف والتعبد محبة وتعلق لذلك ربنا قال ومن الناس من يتخذوا من دون الله يأددأ. يحبونه كحب الله اي كحب كحب الله فساره جاره سيف اي يحبونه كحب الذين امنوا الله يعني الذين امنوا لله كيف حبهم كيف حب الذين امنوا لله انظر في حال الانبياء اعظم من احب الله عز وجل في كتاب مهم جدا للخت اسم المحبه لله كتاب مغيب الاثار في مسألة المحبة السلفية، محبة الأثرية، محبة النورانية ليست محبة الصوفية وشطع وردح وابتاح ومتاحال، لا هذي ولما يسمى بالعشق والوله هذه كلها معاني فاسدة. محبة هي المحبة لا تفسر وعبر عنها إلا بالأعمال واللوازم والشروط. منا يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كأما في حال الأنبياء رعاه الله حال الأنبياء لما يعني يعني أعظم من حقق التوحيد. ربنا تعالى لنا بلاء أيوب قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه هذا معنى يحبون كحب الله كحب الذين آمنوا لله والذين آمنوا شدوا حبا لله يعني المؤمن إذا جاءه البلاء نادى ربه لأن المحبة لا تكون إلا بالمعرفة لا توجد محبة إلا بالعلم بالمحبوب هذه في أشياء ما تقوم إلا للعلم فمن المحبة يعني ما يمكن إنسان يحب من يجهل هذا غير متصور لا في حق الله سبحانه وهو اعظم ما يحب ومن يحب ولا في حق المخلوقين لا يتصور أنك تحب وأعتجنه تجر صفاته وتجر عينه إذا المحبة بنية لا أعرفه طيب المعرفة لما تكون سليمة في الله شوف لماذا الشرك سبق إلى المعطلة لأنهم لما عطلوا معرفة الله وجردوا الله عن كماله وجلاله أعدموه صار مجهولا عنده خيال شبح تعالى الله عما يقولون ويفعلون صار عندهم لا شيء ذهني فلما عطل عندهم الكمال صار عليهم الشرك وجد قلوبا خاوية من المعرفة لكن الموحد اللي عرف ربه بأسماءه وصفاته وبنعوت جلاله وكماله فإنه يا إخواني إذا نزله عليه البلاء يهتف باسم ربه لعلمه بنت عليه المحبة والتعلق أن الله تعالى له الأسماء الحسنى في العليا. يعني مثلا لو أتينا بواحد أشعري مريض جهني عموما أو أشعري خصوصا مريض مريض مرض شديد جدا يقطعه البلاء من كل وصل ها فقلنا له أدعو ماذا سيقول اللهم اشفني أثناء يا أيها الأشعري هل تعتقد الآن لما قلت اللهم اشفني الله يسمعك لك لا يا أشعري هل تعتقد الآن الله يعلم ما أن فيه علم خاص قلت لا العلم كله أزلي ملازم للذات في الأزل والقدم أما تجدده حوادث الحوادث من صفات الأفعال أي أوف. هذا أصلا معطل المعرفة أقف ولا شيء لكن الموحد من من الله عليه بتوحيد المعرفة وسلم فيه من غوائل التعطيل فإنه إذا قلت له يجي الموحد إذا قلت اللهم مش فيني وأنت مريض هل تعتقد الآن الله يسمعه؟ نعم الله سبحانه يسمع كل شيء وسع سمعه الأصوات وهذا صوته والله وسع سمعه الأصوات تعتقد أن الله الآن يعلم ما أنفيه؟ قلت نعم يعلم فلان الفلاني من عبيدي مريض يعلم علم خاص يعلمه سبحانه لا يخفى عن يشيره من حولنا. فهذا لما يعلم أن ربه بكل شيء عليم بأن سمعه كامل المطلق حاط سمعه بالأصوات ووسع سمعه الأصوات ووسع بصره كل شيء وعلم كل شيء ظاهره وخفيه سبحانه وبحمده شوف إثبات الصفات وغير ذلك أنه على كل شيء قدير وأنه أنه أنه جل جلاله من صفات الكمال والجلال فإن قلبه يتعلق بمحبوبه الذي عرفه من الحسنى العسن والصفات العلفة. أول ما يصادفه البلاء قل يا الله يا رب أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شوف تأمل في استغاثة الأنبياء تأمل في تضرع الرسل لأن هذا أعظم من عرف الله قل لم يقر اكشف ضري قال أني مسني الضر يعني إخبار بالحال وهذا يقوم عندنا مقام السؤال وهذا أبلغ يعني مثل ما جأتي مثلك إنسان وأنت جائع تقول أعطيني طعاما هل سمع صريح لكن لو قلت له أنا جائع ترى هذا أبلغ في الطلب عند العرب مثل سألي القران إذا قلت ربي إني مريض إني مذنب إني كذا إني كذا اعتراف وإقرار وذل هل يجمع السؤال مع ذل العبودية وذل الاعتراف لذلك الأنبياء قالوا قال أيوب اني مسني الضر فقال يقول وأنت أرحم الراحمين شف توسن قال ربنا فاستجبنا له اذا هذا دعاء لكنه خرج في صورة السماء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا شوف وذكرى للعابدين هذه تذكير لكل موحد كل عابد لله أنه إذا مسك ضر حالك حال أي يوم به ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد وذنوني النون قصد النون ذهب مغاضما فضلنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمة شفيدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فين الطلب الصريح ما يقول طلب صريح لكنه اعتراف ثناء دعاء هذا الدعاء اللي دعاء ثناء فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين شوف وذكريا بعدها اذ نادى رب طلب, طلب ايوب جرب نزل به ضر وجرب نزل به كما في الآثار وجاء في حديث مرفوع عليه الصلاة والسلام حتى تركه أقرب الناس إليه إلا زوجه فالآن تفهم الآن لو واحد نزل به مرض ضر هذا الضر وقال يا حسين يا علي يا للبيج يا تجاني يا جيلاني يا عبد القادر هذا مشرك كافر طيب يقول أنا لم أريد من أريد به شرك الوصائد كافر لا ينفعك لا من هو لا به إذن الموحد ماذا يقول؟ قل يا رب اكشف عني الضر طيب إذن هذا لا يفع إلا الله اثنين غنون في ظلمات البحر في موطن لا ينجك إلا الله لأنه لا يعلم مكانك إلا الله بطن حوت وظلمة بحر ظلمة بطن حوت قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا في طلب الولد إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له يشوف الرسل ووهبنا له يحيا واصلحنا له زوجك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى أن يقول ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون هذا تحقيق التوحيد يا إخواني هذا الشق العملي لأن التوحيد ليس نظريا ليس شيء علمي في عسب بل التوحيد عمل يظهر على اللسان وعلى الجوارح ولذلك أنت ما تكون دراستك للعقيدة دراستة اعتزالية بالأرقام يعني بعض الناس إذا واحد تقول له انت هذا الكلام قلوا كل شرك وراء محبه قلوا والله أمر وهل هذا شرط كذا لا وحقيقة نحن نتكلم على واقع واقع حقيقي حاصل وربنا أخبرنا بخبايا النفوس وهو يعلم ما خلق سبحانه وبحمده أن كل مشرك وراه تعلق في المشرك به سواء إسرك به شرك إبادة أو شرك شفاعة أو شرك طاعه انت بهذا الأمر فإنهم مهم والذين آمنوا أشد حبا لله قال أصنف قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا والمراد به جميع الناس وجوابه محذوف تقديلا لرأيتهم أمرا عظيما أن القوة لله جميعا قال ابن عباس القوة القدرة والمنع إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لعنى نتم هذا في المجلس القادم يصر الله وعن بمنه وفضله وكرمه وحسانه إنه سميع القريب المجيب الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا